الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه جمعين وبعد النبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى عليه حتى ثنا ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحسنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فرجموه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقوله أتى رجل من المسلمين هو ماعز بن مالك رضي الله عنه كما جاء التصريح به في روايات أخرى متعددة أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه هذا يستدل به على أن الزنا يثبت بالإقرار والحال الثاني التي يثبت بها كما سبق هو يشهد عليه أربعة بالشهادة التي وصفت بقيودها وشروطها ومن أهل العلم من قال إن ذلك أيضا يثبت بالحمل بشرطه وهكذا أيضا في مسألة اللعان فيما لو أبت المرأة أن تشهد بالشهادات الأربع مع الشهادة الخامسة التي هي بالغضب الدعاء بالغضب فماعز رضي الله تعالى عنه تقر على نفسه فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثن ذلك عليه أربع مرات وأخذ من هذا بعض أهل العلم أن من أقر على نفسه بالزنا أنه يندب أن يفعل معه ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله كما في هذه الرواية هنا قال أبيك جنون وفي بعض الروايات أنه سأل عنه قومه فأخبروه عن كمال عقله وأنه من أعقلهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السؤالات سأله لعلك كذا لعلك كذا لعلك كذا وفي بعضها أنه سأله عن صريح الزنا بلفظه أكذا صرح بالعبارة فهنا نعم قال فلما شهد على نفسه أربعة شهادات يقول حتى فن ذلك عليه أربع مرات που صلى الله عليه وسلم يعرض عنه في كل مرة وهو يشهد على نفسه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربعة شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره شهادته على نفسه أربع مرات أخذ منها بعض أهل العلم حكما وهو أن الإقرار بالزنا يطلب فيه ذلك وأنه لا يكفي أن يقر مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث بل لا بد من الأربع. احتجوا بهذا الحديث واحتجوا أيضاً من جهة النق... من جهة النظر باعتبار أن هذه شهادة على نفسه بالزنا والزنا إنما يثبت بشهود أربعة. لا بد من هذا فأيضا احتجوا بأمر آخر يضاف ما سبق وأن هذا في باب الحدود يحتاط فيه فطالما أن هذا الحديث قد يفهم من هذا ومن أهل العلم قال إن ذلك من شروطه ثم بغي أن يحتاط في إقامة الحدود فيطلب منه أن يشهد أربع شهادات فهؤلاء يوجبون ذلك ويجعلونه من شرطه إلا أن من أهل العلم من قال إن ذلك ليس بشرط وهذه واقعة عين والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أغض يا أنيس إلى إن امرأة هذا لم يرشده ولم يأمره أن يطلب منها أن تقر على نفسها أربع مرات وكذلك في قصة الغامدية لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم معها ولم يطالبها به فقالوا هذه واقعة عين الرجل أعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه ثم أعرض عنه ثم شهد على نفسه لكن هل هذا شرط؟ الجواب ليس بشرط وهذا قول الجمهور ومن أهل العلم من قال يمكن أن يحتاط في هذا فيطلب من في باب الإقرار أن يشهد على نفسه أربع شهادات خروجا من الخلاف واحتياطا في إقامة الحدود وهذا القول قول حسن وحسن لكن القول بالوجوب يحتاج إلى دليل أوضح من هذا النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه كل ذلك من أجل أن يستثبت ولهذا سأله هذه السؤالات وإلا وقد أخذ من ذلك أيضا بعض أهل العلم أنه يحسن بالقاضي أو الإمام أو الأمير من جاء يقر عنده هذا الإنسان بالزينة أن يستفصل منه ويستثبت لأن من الناس من يظن أن المباشرة زنا فيقام عليه الحد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبيك جنون قد يكون هذا الإنسان عنده مرض عقلي أو نفسي فيتكلم أو مسحور أو نحو هذا ويظن أنه فعل الشيء ولم يفعله فبمجرد ما يأتي ويقول إنه زنة يؤخذ ويقام عليه الحد يسأل عن حاله عن عقله هذا الرجل قد يكون يريد أن ينتحر يتخلص من هذه الحياة فجاء إلى القاضي وقال وقد يريد أمرا آخر قد لا يصل حد إلى الرجم يعني ما هم محصن وقد يوجد من الناس من النساء مثلا من لربما تفضل أن تقر عند القاضي بشيء تحبس بسببه أو تريد أن تخرج من أوليائها وتتخلص منهم ولو بهذه الطريقة هكذا يهديها عقلها وقد سمعت شيئا من هذا من بعض النساء مباشرة إلى هذا الحد تعيش في ضيق وتظلم الدنيا في عينها فتتمنى الخروج ولو إلى السجن تقر على نفسها بشيء ليس بصحيح من أجل الفرار فعلى كل حال يحسن أن يستفصل وهذا الإنسان هل واقع فعلاً أو لا وأن ينظر في حاله فقد يكون هذا الإنسان في عقله شيء أو نحو ذلك فيستفصل ويحتاط ل إقامة الحدود فقال له فهل أحصنت قال نعم يعني هل أنت متزوج قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فرجموه. والمحصن هو الذي حصل له وط بنكاح صحيح وطأ لامرأته المسلمة أو الكتابية بنكاح صحيح أما النكاح الفاسد فإن ذلك لا يعتبر فيه الإحصان لا يكون محصنا أو لو أنه زنى من قبل وهكذا يشترط فيها أن يكون بالغا عاقلا هذه حينما أحصن أن يكون بالغا عاقلا بمعنى لو أنه تزوج وهو طفل كما كانوا يفعلون قديما يزوجون الصبيان من أجل أن هؤلاء الزوجات يعملن معهم في الحقول فيزيد عدد العاملين فيزوج أولاده كان يفعل هذا الناس كانوا يفعلون بعض هذا أو ترعى الغنم أو نحو ذلك فمثل هذا لو أنه طلقها في ذلك الوقت أو ماتت أو نحو ذلك ثم زنى بعدما بلغ هل يقال هذا محصن؟ الجواب لا واضح كيف؟ بلغ وتزوج إذا كان دخل بها نعم إذا كان دخل بها فهذا محصن لكن لو أنه عقد عليها وطلقها فهذا غير محصن أي نعم نعم تفضل على كل حال لو أردنا أن نسترسل في الكلام على الحديث فإن ذلك يطول لكن أقول ممكن أن تراجعوا الروايات الصحيحة في حديث ماعز ستخرجون بفوائد جمة في مسائل مما يتعلق ب بإقراره وكيف جاء وماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهل حفر له أو لم يحفر له نعم وهل كان حينما جاء فعلا جاء ليقر على نفسه بالزنا ليقام عليه الحد أو أنه جاء يظن أنها رخصة أنه قد يجد مخرجا وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرشده إلى شيء هذا كله تجدونه في بعض روايات الحديث ولذلك ذكرت لكم مرارا بأن جمع الروايات الصحيحة في الحديث من أنفع ما يكون لطالب العلم تخرج منها تخرج بجملة من الأحكام يعني ماعز رضي الله تعالى عنه لما بدأوا برجمه فرأ كما سيأتي انطلق في الحرة طيب هو أقر على نفسه هل تراجع أو لم يتراجع في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وجههم إلى معنى وهو أنهم لو تركوه من أجل أن يتوب ويتوب الله عليه طيب الآن هذا إنسان أقر وبدئ بتنفيذ الحد هل يمكن إذا رجع يقبل رجوعه في هذه اللحظة في هذا الأثناء ولا لا؟ من نظر إلى ظاهر هذا قال نعم ممكن أن يرجع إلى آخر لحظة طالما أنه بالإقرار وبعضها العلم يقول لا ولهذا بعضهم كما سيأتي يشترط أن يحفر له إن كان بغير إقرار بالشهادة أو بالحمل بالنسبة للمرأة وبالنسبة للإقرار قالوا لا يحفر له لأنه لن يفر طيب ما عزفر فإذا جمعت الروايات قد تخرج بنتيجة وهي أن بعض هذه الروايات تدل على أنه جاء بعدما أرشده بعض أهله أو بعض قومه أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم لعله يجد له مخرجا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له أو يأمره بشيء يفعله وليس إقامة الحد هكذا جاء وكان يتيما نعم والذي كان يكفله ويرعاه هو الذي أرشده كما جاء في بعض الروايات أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء في بعض الروايات أنه صرح بهذا أنه غرر به قومه يعني ما كان يظن أنه سيقام عليه الحد وهو الرجم وإنما جاء لعله يجد مخرجا فهذه الروايات إذا جمعناها نخرج بفوائد نعم. وهي مسألة الإقرار إذا رجع عنه إذا جاء الرجل وهو يريد أن يستغفر له أن يرشد إلى كفارة أن يرشد إلى صدقة أن يرشد إلى شيء ولكن هذا الإقرار كان واضحا وصريحا فأُخذ وأقيم عليه الحد وما كان يرجو هذا ولا ينتظر ذلك ولا يتوقعه كل هذا يحتاج إليه نعم يقول قال ابن شهاب أنت كملت قراءة الحديث نعم تفضل قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنت في من رجمه فرج فرجمناه بالمصلَّى فلما أذلقناه الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه الرجل هو ماعز بن مالك وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمية رضي الله عنهم نعم الآن يقول جابر رضي الله عنه كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى والمقصود بالمصلى الذي كانوا يخرجون إليه لصلاة عيد والاستسقاء، نعم، وهذا يدل على أن المصلّى لا تجري فيه أحكام المسجد، ولهذا الفقهاء رحمهم الله يذكرون أن الحدود لا تقام في المساجد لأسباب، منها إذا كان الحد فيه مثل القذف، المسجد يتلوث بالدم. ومنها أن أن أن هذا الإنسان إذا ضرب يصرخ يصيح والربما يتكلم بما لا يليق والمساجد تنزع عن هذا نعم ولا يغضب بعض من يقيم عليه الحد فيشتمه ويتكلم بكلام لا يصلح يقال في المسجد فالشاهد يقول فرجمناه بالمصلّة فلما أذلقته الحجارة أذلقته يعني أرهقته وأوهنته نعم. الحجارة هرب والحجارة هنا أذلقته الحجارة التي يرمى بها لم يرد تحديد ذلك فيما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قدر هذه الحجارة بعض الفقهاء حددوها بقدر البيضة أو نحو ذلك لكن هذه الحجارة اللي بقدر البيضة هل هي تعذيب ولا؟ يعني هي أشبه ما تكون بالتعذيب والموت البطيء جدا يعني متى يموت إذا كان يرمى بحجارة بقدر البيض قالوا ولا يرمى بحجر كبير كلام فيه نظر نعم فالفرق بين الحدود والقصاص القصاص أخذ بالجناية بالمثل لا يقصد به التعذيب واضح أما الحد فإنه يقصد به إيجاعه وإيلامه ولذلك مثلاً لو أحد يراد أن يقام عليه القصاص يقطع رأسه أو قطع يد إنسان وتقطع يده واضح هل يمكن أن يخدر هذا الإنسان؟ يمكن أن يخدر واضح لأن المقصود إزهاق النفس أزهق نفس الإنسان فتزهق نفسه لكن في الحدود هل يمكن نقول نقطع يده بعد ما نخدره من أجل أن لا يشعر بالألم؟ الجواب لا في الرجم هل يمكن أن يخدر هذا الإنسان يعطى إبرة ويضرب ولا يشعر وينزف إلى أن يموت هل يمكن هذا؟ الجواب لا وهكذا في الجلد فهذا يقصد به الإيلام ولهذا طلب أن يكون ذلك بمحضر من الناس وليشهد عذابه مطائفة من المؤمنين وهذا على الأرجح للأمرين من أجل أن يكون ذلك أشد في حقه والأمر الثاني من أجل أن يرتدي عن الناس إذا رأوه فالشاهد هنا فلما أدلقته الحجارة هرب قوله هرب هنا ولم يذكر أنه حفر له هرب يدل على أنه لم يحفر له والحفر حينما يحفر له معناها أنه يحفر له إلى قريب من الثديين من أجل أن لا يفر والإنسان قد لا يتأثر إذا ضرب بطنه أو نحو ذلك بهذه الأحجار إنما يتأثر بضرب رأسه ونحو ذلك فالشاهد استدل به بعض أهل العلم بأن هذا يدل على أنه لا يحفر له، وكذلك في قصة اليهوديين يهودي واليهودية حينما زنا فقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد ولم يذكر الحفر، وكذلك في حديث أغضوا يا أنيس ما قال احفر لها فما حفر لها، فعلى كل حال. هذا ذهب إليه بعض أهل العلم إلا لا يحفر له في حد الزنا ومن أهل العلم من فرق بين الإقرار وبين غير الإقرار ومنهم من فرق بين الرجل والمرأة قالوا المرأة الأستر لها الحفر فيحفر لها من أجل أن لا تتكشف والرجل لا يحفر له الذين فرقوا بين الإقرار وغير الإقرار، نعم قالوا الذي ثبت عليه بالشهادة سيفر، ومن ثبت عليه بإقرار فهو الذي يريد قامة الحد فلا يحفر له. وعلى كل حال ثبت في رواية في صحيح مسلم في قصة ماعز أنه حفر له. فيمكن أن يقال والله تعالى أعلم أنه ينظر في هذه. وقائع والأحوال بحسب بحسب ما يراه الإمام أو ما يراه من ينوب عنه في تنفيذ الحد إن رأى أنه يحفر له وحفر له وإن ترك فلا يقال إنه قد ترك شيء من أمر الله تبارك وتعالى وشرعه إذا خشي إن هذا الإنسان يفر يحفر له إذا خشي أن المرأة تتكشف مثلا يحفر لها نعم والله تعالى أعلم نعم أنا أقول لك الآن هذه رواية والذين قالوا لا يحفر له قالوا هذا يدل على عنه لم يحفر له والناس قد يختلفون في الواقع الواحدة وهذا شيء مشاهد وهو كثير في الأحاديث الرواة يختلفون فيها وانظر إلى أمثلة كثيرة مر بنا بعضها والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم ولا هو حلال نعم نعم آه... لا يبعد لا يبعد نعم لكن غالبا في مثل هذا في الحفر إلى هذا ال... إلى هذا الحد نعم أن يصعب عليه مع الرمي بالحجارة لأنه سيدفع ذلك بيديه هو سينشغل بدفع الأحجار لا بالخروج من أسير من ثبت بإقرار فلا يبعد هذا يمكن أن يكون هذا لكن الحديث الأخرى أهدوا يا أونيس في اليهوديين يعني ليس عندنا فقط هذا الحديث حتى نحاول الجمع ونقول إن من ذكر الحفر مثلا حفظ وهو حجة في إثبات ذلك يا زيادة نعم من راو ثقة ومقبولة لكن الحديث الأخرى لم يذكر فيها الحفر فهل نقول يجب الحفر أو إذا قلنا يفرق بين الرجل والمرأة طيب المرأة العغضية أونيس واليهودية ما ذكر ذكرنا حفر للمرأة وترك الرجل فكل هذه الأشياء نعم حينما يقال يجب معناها ذلك اللي أبدا يكون عندنا دليل واضح يدل على الوجوب لكن يقال هذا بحسب نظر من يقوم بتنفيذ الحج والله تعالى أعلم نعم تفضل فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا له أن امرأة منهم رجلا زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقال صدق يا محمد فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجم قال فرأيت الرجل يجنا على المرأة يقيها الحجارة يجنا ينحني الرجل الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن سوريا هنا يقول بأن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا إذا رجعتم إلى الروايات الصحيحة ستجدون أشياء مفيدة جدا في هذا الباب يعني في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نعم رجلا وامرأة يطاف بهما فسأل وفي بعض الروايات أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا بعدما تشاوروا فيما بينهم نعم يعني أرادوا أن يجدوا رخصة قالوا إن هذا نبي نعم وتبرأ الذمة بفتوى، فإن وجدتم عنده رخصة غير الرجم فخذوا بها ويكون ذلك بينكم وبين الله عز وجل وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم إلى مدراسهم نعم فسألوه عن الرجم لاحظ وعلى كل حال يقول أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ويمكن يجمع بين هذه الرواية والله تعالى أعلم بأن كانوا يطوفون لربما بهما فسألوا عنهما النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السؤال يمكن أن يقل جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم في مدراسهم فسألوه بهذه المناسبة لأنه كان في ناحيتهم وهم يطوفون بهؤلاء في ناحيتهم وكان اليهود كما هو معلوم بنو قريظة وبنو قينقاع بنو النضير في نواحي المدينة في أطراف المدينة نواحيهم معروفة إلى الآن فيما يسمى بالحرة الشرقية نعم وفي الحرة الجنوبية قريبا من قباء المتجه الآن من قباء إلى الحرة الشرقية يمر على ناحية اليمين نعم على حصن كعب بن الأشرف ولا زالت أثاره موجودة إلى اليوم فتلك نواحيهم وإذا نظرت إلى الخرائط القديمة لتصور منازل اليهود ومنازل بطون الأنصار في المدينة ترى أن اليهود كانوا في أطراف المدينة في نواحيها فالشاهد يمكن مثل هذا أن يجمع فيه بين الروايات نعم رآهم فسألوه كان في ناحيتهم عليه الصلاة والسلام نعم فاستغلوا هذه المناسبة وهذه الفرصة لسؤاله عن ذلك طيب فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زانيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون نفضحهم ويجلدون في رواية أخرى عند البخاري نسخم وجوههما ومعنى نسخم فسرتها الرواية الأخرى بمعنى التسويد نسود نعم نسود وجوههما و ونحملهما ويطاف بهما وفي رواية إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبيه تجبيه يعني يوضعاني على داب على حمار مثلا كل واحد قد أدار قفاه إلى الآخر يعني يجلسون بطريقة متعاطسة وتسخم يعني تسود تحمم وجوهم تسود ويطاف بهما تشهيرا وتشنيعا ونحو ذلك على كل حال هم فعلوا هذا لما كثر كما جاء مصرحا به في الروايات الأخرى لما كثر فيهم الزنا في أشرافهم أرادوا أن يفرضوا حكما يستوي فيه الجميع يقام على الجميع ما يقام على الضعيف ويترك الشريف فاخترع لهم أحبارهم هذا الحكم وهو التحميم والتجبيه ويطاف بهما بهذه الهيئة على دابة أو على حمار فالشاهد قالوا نفضحهم ويجلدون وهذه الفضيحة بالصفة التي سبقت قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه كذبتم إن فيها الرجم فأتوا نعم أو فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم هنا فسر بأنه عبد الله بن سوريا فوضع أحد أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقال صدق يا محمد فأمر بهما في بعض الروايات أنه غضب هذا الحضر وقال ما أنزل الله على بشر من شيء وقد روي أن ذلك كان سببا لنزول الآية وهو قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى فيما رد الله عز وجل عليهم ومن أظلم من افترى على الله كذباً أو قال أوحي إليّ ولم يوحى إليه شيء أو قال سأنزِل لا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نعم وعلى كل حال الرد عليهم تجدون عند الأصوليين وعند المفسرين كلام على هذا الرد لأنه قال ما أنزل الله على بشر من شيء عام نكر في سياق النفي فطريقة الرد عند علماء الجدل وعلماء الأصول يسمونه النقد نقض عليه هذا الحكم العام الكلي ما أنزل الله على بشر من شيء فنقضه عليه بشيء يعتقده قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى فهو بشر نزل عليه كتاب فينقال قال إنه لم ينزل عليه شيء فقد كفر بكتابه فهذا فيه غاية الإفحام على كل حال فإذا فيها آية الرجم فقال صدق يا محمد فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجم وهذا استدل به بعض أهل العلم على أن الذم إذا زنى أنه يقام عليه الحد كان محصلا فيرجم ومن أهل العلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بكتابهم والعلماء تعرفون يختلفون في مسألة الحكم على هؤلاء هل يحكم بينهم إذا جاءوا إلينا نعم أو أنه يحكم في حقهم بالقرآن مطلقا هذه مسألة العلماء اختلفوا فيها على كل حال وهذا يدل على يعني إذا إذا قلنا بأن هذا حديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهم الحد بحكم الشريعة بحكم القرآن لا بحكم التوراة وإنما أراد فقط أن يحرجهم وأن يستدل على ذلك من كتابهم فإنه يستدل به من يقول بأن فإن هذا في رد على من ادعى الاتفاق والإجماع على أن الذم لا يقام عليه حد الزنا وأن من شروطه أن يقام على المسلم طيب هذا قامه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأولئك الذين يقولون لا يقام عليه يقولون بأنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام عليهم حكم كتابهم نعم. نعم، فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة يعني يبدو أنه يحن عليها وأنه يحبها فصار يفتيها بنفسه يميل عليها من أجل أن تصيبه الحجارة دونها وهذا من أعجب ما يكون من أعجب ما يكون لأن العادة أن الذي يزني بامرأة أنه يرخصها ويبتذلها ويزهد فيها ويحتقرها هذه العادة العادة هكذا أن من أرخصت نفسها أرخصت وذلت وهانت وصارت تعامل معاملة أقل من معاملة الحيوان يعني في غاية الابتذال والاحتقار و نعم الله نعم تضل فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أن رجلا أو قال امرأا اطلع عليك بغير إذنك فخذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك من جناح نعم هذا الحديث ما علاقته بهذا الباب في الزنا مثلا نعم لمن فقع عينه وحصوته الحادثة لا يقام عليها الحد لا يقام عليها الحد لا بس ما في حد هنا القصاص سيكون نعم كيف من حالة أو تقصد أنه يريد أن يستثبت يتجسس نعم من أجل هذا، إيه نعم. يمكن أن يقال إن هذا يتعلق بموضوع أو بباب حد الزنا. حد الزنا لماذا شرعه الله عز وجل؟ لماذا؟ حفظا لإيش؟ لأحد الضرورات الخمس وهي العرض وحفظ العرض على مراتب أعلىها الزاني المحصن يرجم. ثم بعد ذلك غير المحصن يجلد ثم بعد ذلك يجلد مئة ثم بعد ذلك القذف إطلاق اللسان في أعراض الناس برميهم بالزنا أو ما يقوم مقامه فإن هذا فإن هذا بشرطه يوجب الحد له شروط بعض ذكر تسعة شروط على كل حال فهذا يجب الحد لماذا حفظا للأعراض من أجل أن لا تطلق الألسنة فتتلوث أعراض المجتمع ثم يأتي بعد ذلك التعزيرات لو أنه قال للبعيد يا حمار أو قال للبعيد يا كذا يا حيوان أو قال للبعيد كلمات صعب بالواحد ينطق بها لكن لو قال له شيئا من ذلك من هذه العبارات التي قد يسمعها الإنسان في الشارع ماذا يفعل به يترك؟ لا يعذر. فإذا رفع ذلك إلى القاضي شهد عليه اثنان أو أقر بهذا فإنه يعذر بما يراه القاضي وسيأتي الكلام على هذا هل يزاد فيه على عشرة أسوات أو لا حفظا للأعراض حتى في مثل هذه الكلمات نعم طيب هذا الذي ينظر إلى بيوت الناس ويطلع على العورات هذا فعل يتعلق بماذا لطلع على ماذا على العورات فاحتاط الشارع لها ولهذا أدبهم الشارع أين يقف الإنسان من الباب باب لم يكن عليها ستور فيقف والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الاستئذان من أجل النظر فإذا جاء شخص وينظر من ثقب في الباب أو من شق في الجدار أو نحو ذلك فمثل هذا يطلع على العورات والناس في بيوتهم يحصل لهم من الانبساط والاسترخاء والتخفف في لباسهم وتصرفاتهم وأفعالهم ما لا يحصل حينما يكونون بحضرة الآخرين فإذا كان الإنسان يتوجس وهو في داخل بيته لا يأمن أن أعينا تلاحقه وأن هناك من يسارق النظر ويتلصص بعينه على مثل هذا فيبقى الناس في غير مأمن في بيوتهم فاحتاط الشارع للأعراض بهذه الاحتياطات فإذا فقئت عينه فإنها هدر وهذا الحديث يمكن أن يورد أيضا في باب القصاص فيما لا يقتص فيه هناك أحوال لا يحصل فيها القصاص مثل كما سبق الذي يدفع عن ماله يدفع عن نفسه يدفع عن عرضه فإن هذا لا يقتص منه بشرطه وهكذا لو أن أحدا اطلع عليه ففقأ عينه هل يقال العين بالعين الجواب لا فهنا يقول لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات حذفته في ضبطه بعضهم بالخاء خذفته والخذف هو أن يضرب بحصات أو بنوات أو نحو ذلك ما بين السبابة والإبهام معروف الحذف والخذف أو بين السبابتين. وهو الذي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا ينكأ عدوا ولا يقتل صيدا وإنما يفقى العين لا فائدة فيه فالشاهد أنه إذا لو حذف بحصات قال فحذفته أو خذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك, ما كان عليك جناح رواية عند مسلم من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤ عينه أن يفقؤ عينه وفي البخاري أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مشقصا والمشقص هو نصل السهم دقيق فجعل يختله النبي صلى الله عليه وسلم بالمدرا مدرا مثل آله لها مثل المشط الطويل طويل ليس له إلا رأس واحد يمكن الإنسان يحرك به شعره يسرح به شعره يحك به شعره نعم مشقص أراد أن يفقع عينه فيه يختله بحيث أنه لا يشعر بالنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يفاجئه به صبعا لا يقصد قتله بحال من الأحوال يعني لو أنه أخذ نبلا وضربه أو أخذ مسدسا وصوبه على عينه فقتله فهل هذا يقال أنه هدر؟ الجواب لا وإنما فقط خذفته حذفته بشيء يفقع العين دون أن يقتل فلا يحل له قتله وطيب لو أنه جلس يستمع حط أذنه هل نقول بالقياس أيضا حط أذنه عند الباب هل يقال أيضا هذه الأذن تطعن الجواب لا لا يقاس في مثل هذه الأمور لكن يمكن أن هذا الإنسان يؤدب يزجر يعزر إلى آخره طيب لو كان الباب مفتوحا على مصراعيه واحد واقف ينظر من الخارج لا يصل الأمر إلى هذا الحد أن تفقع عينه أنك ليس له أن ينظر لا يجوز له أن ينظر إنما جعل الاستئذان من أجل النظر طيب لو كان الذين في البيت هم حارمه فهل تفقع عينه لا لكنه لا يصح أن يفعل هذا نعم لا يصح أن يفعل هذا طيب فضل حد السرقة باب حد السرقة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع مجن قيمته قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم نعم لا. نعم اللي وعن عائشة رضي الله عنها أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وسلم. تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا نعم قوله باب حد السرقة السرقة هي أخذ المال نعم على وجه الخفاء من مالكه أو من ينوب عنه يقوم مقامه على وجه الخفاء. حينما نريد أن نفصل هذه القضية في بالنسبة لما يوجب القطع، ما كل سرقة توجب القطع؟ وإنما وإنما لابد من شروط تتحقق، وهذه الشروط التي يذكرها للعين كثيرة، لكن ليس كل هذه هذه الشروط. يمكن أن يسلم فمن هذه الشروط يقول الذي يوجب الحد أن الآخذ السارق هذا أن يكون مسلما أو ذميا يقول يسمونه الملتزم يقولون هؤلاء لتقام عليهم الحدود أهل الإسلام والرعايا الذين يقيمون بينهم من أهل الكتاب تقام عليهم الحدود طيب لو أنه وثنيا جاء وسرق وتحققت شروط السرقة ما يقام عليه حد السرقة ما تقطع يده الحدود لماذا تقام؟ إنظرتم جميع الحدود جميع الحدود بلا استثناء ترجع إلى حفظ الضرورات الخمس من جهة العدم لأن الضرورات الخمس تحفظ من جهة جانب الوجود ومن جانب العدم من جانب الوجود بما يقيم بما يقيمها ويثبت أركانها ويقود عائمها جيد؟ في باب المال مثلا بالتجارات بيع الشراء وألوان التعاملات التي يثمر بها المال وفي جانب العدم بقطع يد السارق وقل مثل ذلك بالنسبة للزنا في جانب العدم حد الزاني بنوعيه وحد القاذف وفي جانب الوجود بالأمر بالنكاح تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فحث الشارع على الزواج ورغب فيه نعم الشاهد أن إقامة الحد من أجل حفظ هذه الضرورة من الضرورات الناس نعم فهل واشترط أن يكون هذا الإنسان ملتزما كما يقال بمعنى أنه يكون إما ذمي وإما مسلم هذا العمالة الآن اللي من الوثنين وما تقام عليه ما يقام عليه حد السرق حفظا لأموال الناس إذا سرق ما المانع هل عندنا دليل على أنه لا تقام على هذا سرق نعم فهكذا ذكر جمع من أهل العلم يقول إذا أخذ الملتزم نصابا وهذا النصاب كما في الحديث هنا حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذه واقعة عين قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم هذه واقعة عين لو ما كان عندنا في الموضوع إلا هذا الحديث فقط فإننا لا نستطيع أن نقول إن أقل ذلك يكون في هذا القدر في ثلاثة دراهم لكن عندنا حديث عائشة تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا تقطع في ربع دينار فصاعدا وفي رواية لمسلم أصرح من هذا لا تقطع اليد إلا في ربع دينار وسيأتي الكلام على الثلاثة دراهم وكم تعادل لكن الشاهد أنه لابد أن يبلغ النصاب فلو أنه سرق شيئا دون ربع الدينار، فهل تقطع يده؟ لو سرق عود، لا يسوي شيئا. لو سرق ريالا، فإنها لا تقطع يده. نعم. لا بد أن يبلغ هذا هذا النصاب. ربع دينار فصاعدا. نعم. نصابا. من حرز مثله وهذا لابد منه لكن هذا الحرز يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان وأيضا باختلاف الأحوال فيما يتعلق بقوة السلطان وظهور الأمن وعدم ذلك فقد يكون الشيء حرزا في بعض الأوقات وليس بحرزا في بعض الأوقات نعم الآن الذهب لو أنه وضع الذهب في حضيرة الغنم عنده ذهب أو عنده وضع مليون وضعها في حضيرة الغنم وجاء إنسان وسرقها هل نقول هذا حرز حضيرة الغنم حرز للذهب أو للملايين الجواب لا ليست بحرز الغنم لو أنه يترك الغنم بالشارع في الليل يقول الله ما عندي مكان لكن أنا أخليها إلى الصبح في الشارع وإذا جاء الفجر إن شاء الله يأخذها يخرج إليها الراعي ويخرج بها فأسرح وجاء أحد بالليل وأخذ منها الغنم هل هذا حرز؟ الجواب لا نعم فالغنم حرزها أين؟ فالحضيرة مواد البناء أين حرزها؟ المخازن. في المخازن والمستودعات فإذا سرق من المستودع يقطع لكن الذهب هل حرزه في الحضيرة أو في المخازن والمستودعات؟ الجواب؟ في طبيعة الحال لا؟ نعم الغنم حينما تكون سارحة في المرعى فإذا كان معها الراعي اليقظ فهذا حرزها أما إذا ما معها راعي صرح الغنم قال الغنم تعرفونها تعرف أحيانا كلها دربة فتذهب إلى المرعى وترجع من نفسها ولا لا لا أليس كذلك إذا كانت متدربة لا والغنم أحيانا لكن أحيانا يحصل هذا تذهب وترجع جيد فلو أنه تركها وقال هذه الغنم أو خل الراعي يخرج بها ثم يرجع قال تعال نحتاجك عندنا سرحها وهي ترجع وجاء أحد أخذ منها هل يعتبر هذا سرقة تقطع فيها اليد الجواب لا لو أنه وجد المال على طاولة البائع وجد ربطه من النقود تبلغ عشرة ألاف على طاولة البائع فمثل هذا وشي يعتبر هذا مو بحرز مثله نعم ليس بحرز مثله وهكذا في كل شيء بحسبه بحسب العرف بحسب ينظر هل مثل هذا ولذلك في مسائل التفريط والضمان الإخوان اللي يقول أنا كان عندي مال لشخص وديعة وآخر يقول أنا عندي مال واحد معطيني معطينيه زكاة وصله وكذا وحطيته في البيت ثم سرق هل أضمن ولا ما أضمن طبعا الزكاة إلى الآن ما خرجت لكن من اللي يخرجها صاحب المزكي أو هذا الشخص الوسيط هنا يستفصل منه كم المبلغ أحيانا بعض المبالغ في عرفنا اليوم ما توضع في البيت واللي يضعها في البيت شو يعتبر يعتبر مفرط فنقول لتضمن وأحيانا هذا المبلغ لا بأس يوضع عادة في البيت لو قال 2500 ريال 2500 ريال أليست هذه توضع عادة في مجال العادات في البيت وفي جيب الإنسان ومحفظته نحو ذلك فلو أنها سرقت من غير تفريط منه فلا يضمن فيبقى ذاك المزكي يخرج برة ثانية لكن لو قال والله أنا أعطاني واحد مليون من أجل أن أدفعها لفلان لشراء أرض وحطيتها في البيت حطيتها في درج المطبخ ويوم جه الصباح هدورها ما لقيتها ماذا نقول له نقول له هذا تفريط مليون تحطها في درجة المطبخ كيف تضعها في درجة المطبخ هذه ما توضع في درجة المطبخ فهذا يعتبر تفريط هذا في مسائل تتعلق بالضمان نعم نعم لا يقطع لكنه يضمن يضمن ويعزر ما يترك يضمن ويعزر ولهذا لو أنه يقول الآن من حز مثلي لو جاء وأخذه مكاشرة هكذا وجد إنسان في الشارع وجد طفل ولا كذا ومعه 500 ريال قال هاتها وأخذها منه راح هل هذا يقطع الجواب لا واضح وجدها في يده وأخذها منه وجده على دراجه فأخذ منها الدراجه وترك يبكي هل هذا يقطع الجواب لا جاء العامل ووقف دراجته النارية عند المتجر أو عند المحل أو جاء آخر وهي تشتغل وركبها ومشى أو هذا إنسان ترك سيارته تشتغل في الشارع ودخل في بيته أو دخل في السوق وجاء إنسان وركبها ومشى هل يعتبر هذا حرز مثله وتقطع يده الجواب لا فحرز كل شيء بحسبه يختلف بحسب الزمان والمكان والحال أوقات الأمن غير أوقات الخوف فقد يكون الحرز يتشدد فيه وقد يكون الحرز أحيانا مجرد يعني الباعة الذين يبيعون البسطات لو جاء أحد أخذ من هذه البسطات هل هذا حرز؟ الجواب لا لكن قد يكون في قوة الأمن مع قوة الأمن وانتشار العدل في الناس قد يكتفي هؤلاء مجرد يضعون شيء مثل الشبك القماش على هذه البسطة ويذهبون إلى بيوتهم يغلقون حوانيتهم بهذه الطريقة مثلا فقد يكون هذا في بعض الأوقات قد يكون من قبيل الحرس نعم قد يكون من قبيل الحرس وهكذا نعم لو أنه دخل المتجر كسر المتجر ودخل وأغشى البضائع اللي فيه الأثاث وكذا هذا يعتبر حرز بهذه الطريقة، نعم فحرزوا كل شيء بحسبه، نعم yes. الآن مثل الآلات المسجد التي في هذا عليها قفل كما ترون وفي المسجد وباب المسجد مغلق نعم وفي صندوق هذه الأجهزة الصوتيات وجا إنسان وكسر نافذة المسجد أو الباب ودخل وكسر هذا الباب الصندوق وأخذ الأجهزة هذا حرز ولا مو بحرز حرز هذا يعتبر حرز أدخل يده في جيبك وأخذ المحفظة المحفظة تعتبر حرز ولا ميب حرز تعتبر حرز فتقطع يده نعم وهكذا فالحاصل أن حرز مثله يختلف من من مال معصوم المال هذا لابد أن يكون محترما يعني لو أنه سرق مال غير محترم سرق كلب أو سرق خنزير أو سرق آلة معازف آلة معازف سرق الخمر فهل يقطع الجواب لا لأن هذا ليس بمال محترم وأيضا معصوم لو سرق من الحربي فإنه لا يقطع والمال المعصوم مال المسلم أو مال الذمي أو المستأمن أو المعاهد أربعة أشياء هذه كلها أموال معصومة لا يجوز الاعتداء عليها لا شبهة لا شبهة له فيه لا شبهة له فيه شبهة نوع أحيانا تكون هذه الشبهة شبهة ملك لو أنه كاتب العبد والعبد مسكين بدأ يجمع الأقصاط الآن واجتمع عنده خمسة ألاف على ساسا سيعتق جاء السيد وجد هذه الخمسة ألاف في غرفة العبد وحطها في جيبه ومشاء هل يقطع لا لأن له شبهة ملك على هذا المكاتب طيب، أو الشبهة حين أن تكون شبهة تملك لو أنه أخذ من مال ولده وجاء الولد يشتكي شبهة تملك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك لو إنسان مشترك مع آخر في مال شركة وجاء وأخذ من هذه الشركة أموال بدون إذن الطرف الآخر فمثل هذه فيها الشبهة تملك فلا يقطع طبعا لا يسوغ له هذا لكنه لكنه لا يقطع به نعم وأحيانا تكون الشبهة شبهة كما يقال تبسط وميانة بسط وميانا هو صاحبه بالغرفة ساكن معه في الجامعة يدرسون جيد ويمون عليه الجيب واحد طيب فاحتاج شيئا عاجلا عارضا دخل بسرعة وجد صاحبه نايم أخذ من محفظته المال لو صاحب الأجرة أو في أوصله أو نحو ذلك قال له أنا ما أردت أني أزعجه جيد أو أنه أخذ جهازه المسجل أو نحو هذا جيد وتصرف فيه وجد إنسان طالب علم فقير محتاج وخذها وقال ادفع به وقال تراني تصدقت عنك بجهازك ويعطيك أجره إن شاء الله أنه جارية كل ما شغل فيه شريط فأنت لك من الأجر فمثل هذا هل يقطع لا ما يقطع وهكذا إذا كانت شبهة إنفاق شبهة يعني كما يقال استحقاق يعني هذا الإنسان امرأة تأخذ من زوجها ترى أنه مقصر في النفقة وتأخذ من جيبه من صندوقه فهل تقطع تتواب لا هي ترى أن عليها النفقة الولد يأخذ من والده الولد لا يملك مال الوالد لكن يرى أن الوالد ملزم بالنفق عليه وأن هذه النفقة لا تكفيه التي يعطيه فجاء وأخذ من جيبه يأخذ من جيب والده خلصه فمثل هذه كلها تعتبر شبهة والعلماء رحمهم الله لم يتفقوا على حد في هذا على ضابط فهم مختلفون بعضهم يقول هذا لا يكون في الأصول والفروع إذا أخذ الوالد من الولد أو الولد من الوالد لا يقطع وما عداهم يقطع لا صديق ولا غيره وأن قوله تبارك وتعالى أو صديقكم فيما يأكل إنسان أن هذا في الأكل وليس في أخذ ماله ولا مسجله ولا غير ذلك وبعضهم يقول هذا في الوالد فقط يأخذ من مال الولد وما عداه يقطع حتى الولد لو أخذ مال أبيه ويرخص للزوجة أن تأخذ إذا كان يقتر عليها في النفقة كما في قصة هند رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول هذا إذا كان لو أنه رجل لو أن أحدهما امرأة فإنه يحرم عليه أن يتزوجها فلا يقطع فيه يعني الأخ مع أخيه لو كانت امرأة هل يجوز يتزوج أخته؟ لا لو أنه أخذ من عمه لو كان العم هذا امرأة هل يجوز له أن يتزوج عمته؟ لا قالوا لا يقطع إذا أخذ من عمه لو أخذ من خاله لو كان الخال هذا امرأة يجوز له يتزوج خالته يجوز لا فقالوا لا يقطع به طيب من ابن عمه يقطع ولا ما يقطع لو كان امرأة يتزوج من ابن الخال نعم وهكذا لكن هذا بعيد طيب الأخ من الرضاع الجد من الرضاع واضح هذا لا يجوز التزوج لكن مشكلة إذا وسع الأمر إلى هذا الحد لكن الحدود تدرأ بالشبهات عموما تدرأ بالشبهات وعلى كل حال ولا بد أن يكون هذا على وجه الاختفاء وطبعا هذا يثبت إما بالإقرار وإما بالشهادة يشهد اثنان أو بالإقرار وهذا الإقرار من أهل العلم من قال إنه لابد فيه من الإقرار مرتين كما قالوا في الزنا قال بعضهم لابد من الإقرار أربع مرات كما في حديث ماعز سبق الكلام عليه قالوا كذلك في القطر احتياطا لها واحتجوا أن أيضا بالحديث أن الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأقر على نفسه بالسرقة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأقر فقالوا هذه ثانية فلابد من هذا والأقرب أنه لا يشترط فيه ذلك نعم. آه. طيب لا بد أن يكون هذا المسروق كما سبق يبلغ النصاب النصاب هذا من أهل العلم من قال لا يحد إذا سرق أي شيء لكن هذا الكلام فيه نظر والروايات السابقة تدل على أنه محدود ولهذا فإن المشهور الذي عليه كثير من أهل العلم وبه قال جماعة من الصحابة وثلاثة من الخلفاء رضي الله تعالى عنهم عمر وعثمان وعلي وقال عن عائشة وطائفة قالوا وهو قال عمر بن عبد العزيز أنه لا بد فيه من ربع دينار أو ما يعادله ربع دينار أو ما يعادله والأقوال على كل حال في النصاب تحديد النصاب كثيرة جدا كثيرة وصلها بعضهم إلى عشرين, إلى عشرين قولا لابد من ربع دينار طيب الرواية التي هنا في هذا المجن الذي قيمته نعم ثلاثة دراهم وجهوا هذا قالوا بأن الدينار في ذلك الوقت كان يعادل 12 درهم والفضة يرتفع سعرها وينزل وتكلم أهل العلم أيضاً الآن قيمته ثلاثة دراهم هل المعتبر في ذلك الدراهم أو الدنانير دنانير من الذهب والدراهم من الفضة فالنصاب هل يعتبر بالدينار بالذهب ولا يعتبر بالدراهم أو يقال هذا أصل وهذا أصل وينظر في الأقل فإذا قلنا أن اللي سرقه يعادل ثلاثة دراهم وهي أقل من ربع دينار في مثلاً وقت من الأوقات فإنه يقطع بها ولو كانت أقل من ربع دينار وإذا قلنا المعتبر هو ربع الدينار وأن هذا مجرد تقويم له فقط قيمته ثلاثة درهم الراوي يخبر عن هذا لكن ليس ذلك بنصاب السرقة لأنها لا تعتبر بالدراهم وإنما المعتبر صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار هذا واضح ونصف وقوله صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا فبحيث تقوم الأشياء بالدينار وقد يؤخذ هذا من لفظ هذا الحديث نعم وعلى كل حال هنا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ميجن قيمته وفي لفظه وفي لفظ ثمنه ما الفرق بين القيمة والثمن هذه قضية يحتاج إليها طالب العلم تقول هذا يثمن هذا ثمنه كذا وقيمته كذا ما الفرق بين القيمة والثمن ما الفرق ها؟ أيوة قيمته في الأصل نعم هذا الفرق القيمة بمعنى أن هذا الشيء كم يساوي كم يقدر كم يستحق كم يقوم هذا قيمة والثمن هو ما بذل عوضا عنه كم اشتراه قد يشتريه بأقل من قيمته الآن لو أنه اشترى سيارة تساوي خمسين ألف اشترها بخمسة ألاف هل قيمتها خمسة ألاف؟ لا قيمتها خمسين ألف لو جاء أحد وصدم هذه السيارة واعطبها تماما نقول لها هنا يضمن القيمة ولا يضمن الثمن؟ القيمة لو قال له لا يا أخي هات أول الأوراق اللي انت فيها السيارة شوف خمسة ألاف وتريد أن يعطيك خمسين ألف؟ أنت شاريها بخمس آلاف. ما شأن كبير شاريها بخمس آلاف أو تصدق بها علي؟ فهذا لا شأن لك به. فالعبرة بالقيمة وليس بالثمن. لو أن الذي سرق، لو جاء إنسان وسرق من آخر جهازا، هذا الإنسان اللي اشترى هذا ال ال اللي, اللي, اللي اشترى هذا الجهاز بريال. بسعر رمزي من صاحب له بريال وقيمته في السوق ألف وجاء إنسان وسرقه وقال أنا أعرف أنه شاريه بريال هذا ما يبلغ ربع دينار نعم ما يبلغ ربع دينار ماذا يقال العبرة بثمنه ولا بقيمته بقيمته العبرة بقيمته ولهذا لو أنه سرق فتغيرت القيمة عندما رفع يعني رفع إلى السلطان مثلا قاضي شرق هذا هذه هذه الآلة أو هذا هذه البهيمة أو نحو ذلك ثم لما وصلت المعاملة إلى القاضي من الشرطة إلى كذا وإذا قيمة هذا تقل عن النصاب فالعبرة في وقت السرقة ولا بوقت ولا وقت رفعه وقت السرقة حتى لو نزل عن النصاب طيب لو أنه سطى عليه وقبل أن يخرجه يعني أخذه من الحرز وقبل أن يخرجه فعل به فعلا ينقصه عن قيمته قبل أن يخرجه فعل به فعلا ينقصه عن قيمة النصاب فهل العبرة حينما سطى عليه وقت الصطو السطو عليه أو أن العبرة في وقت إخراجه في وقت إخراجه بمعنى لو دخل في حضيرة غنم واضح وتخير أفضل هذه الغنم وأسمنها تساوي ألف وجاء وذبحها وقال أنا ما أريدها كلها وش أبغى فيها أنا أبغى فقط للغد اليوم وكل يوم أبغى لي لحمة جديدة واضح؟ قال أنا فقط أريد أن أخذ الكبد وأخذها وهذه الكبد ما تبلغ ربع دينار مثلا في تلك الناحية أخذها ومشى هنا هل يقطع؟ ولا لا؟ يقولون لا يقطع ما الذي سرقه؟ ما الذي أخرجه؟ أي لكنه حينما سطى, سطى السطو وقع وهي تحت يد المالك لم يخرجها عن ملكه في حضيرته في بيته لو أنه سطع دخل البيت دخل البيت وجاء وجد شيئا جهازا مثلا كمبيوتر وأخذ هذا الجهاز الكمبيوتر وغمسه في الماء أو نحو ذلك مما ما يعطيبه تماماً، خلاص لا لا علاج له. هو يريد أن يبيع حديد ولا يبلغ قيمته ربع دينار، حك حديد ولا سبيل للإصلاح أصلاً. بأضطر، فأعطبه وهو في بيت المالك، فلما خرج به المسروق وإله لا يساوي ربع دينار، فمثل هذا المسروق الآن اللي أخذه معه ما يساوي ربع. فهذا من أهل العلم من يقول إنه يعامل بهذا الطرق طبعا يضمن هذا المال اللي أفسده وأتلف نعم لكن دون ربع دينار لو أخذ ثوب هذا الثوب للمرأة فصلته لعرص بخمسين ألف فأخذه وقطعه بالمقص ومزقه تمزيقا وقال أنا أريد أن يكون حشو وسادة نعم جاء ولمه في كيس بعد ما صار قطعا ما يبلغ ربع دينار ما حد يريده وخرج فيه نقول لا تقطع يدك هذا المسروق هذا الثوب اللي معك من أهل من يقول لا لأن هذا لا يبلغ ربع دينار لكنه يضمن قيمة هذا الثوب ويعذر بما يردعه لاحظتم وهكذا طيب هنا قال قطع في مجن وقال أيضا تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا تقطع اليد اليد هنا لم جاءت مطلقة واليد في كلام العرب تبدأ من هنا من الكف إلى المنكب فهل تقطع من المنكب أو من المرفق أو من مفصل الكف مع الساعد هو هذا أو يقال مفصل الأصابع مع الكف تقطع هذا الإطلاق فاقطعوا أيديهما بيّنته السنة فتقطع من هذا ومن جهة النظر هو الأحوط لأن اليد إذا كانت تطلق على هذا كله فإنه يحتاط فيقطع أدنى ما يصدق عليه ذلك وهو من المفصل مفصل الكف والتي تقطع هل هي اليمنى أو اليسرى اليد اليمنى تبينه قراءة بمسعود رضي الله عنه فاقطعوا أيمانهما وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا, قطع فإذا سرق ثانية ما الذي يقطع الرجل اليسرى من أجل أن لا يكون الجناية تكون الحج بحيث أنه يعيقه تماما لو قطعت اليد الثانية صار ما عاد يستطيع يأخذ ولا يعطي ولا يفعل شيء فتقطع الرجل اليسرى فإذا سرق ثالثة قطعت اليد اليسرى فإذا قطع رابعة, سرق رابعة قطعت الرجل اليمنى وهذا لا يستغرب بعض الناس تكون السرقة عنده مرض قد يكون في حال الله عز وجل لا ليس بحاجة وقد حدثني بعضهم بهذا عن نفسه يريد أن يتوب ويقول كان يسرق أو بالأحرى امرأة كانت تسرق كل شيء تراه ولا تحصي ذلك سنين طويلة جدا ولم يكن ذلك من حاجة ووجد هذا في بعض من سرق وهو صغير وعلم على السرقة وسؤال الناس وما أشبه ذلك فصار لما رجع إلى أهله فيما بعد صار حتى في السؤال إذا جاهم الأضياف نحو ذلك مد يده، فهذه أشياء قد تمازج الإنسان، صلى الله العافية، بحيث يصعب عليه التخلص منها. نعم. طيب الآن في ربع دينار. قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المخرج في الصحيحين لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. البيضة معروفة ولا تبلغ ربع دينار والحبل عادة لا يبلغ ربع دينار حبل بتلك الوقت يعني الذي فبعضهم أول هذا الحديث هذا طبعا يحتج به من يقول بأنه لإن ليس هناك نصاب للسرقة كقول الظاهريه أو سرق أي شيء يقطع لكن عامة أهل العلم جمهور فسروا هذا الحديث أو حملوه على محامل منها ما هو متكلف بعيد ومنها ما له وجه بعضهم يقول يسرق البيضة المقصود بها ما يضعه المقاتل على رأسه والحبل حبل السفينة وهذا فيه تكلف وحمل على غير المتبادر وبعضهم يقول يسرق البيضة ويسرق الحبل بمعنى أن ذلك يؤدي به فتقطع يده يعني في النهاية أن ذلك يقوده إلى سرقة ما تقطع به يده يتساهل في الأمر الحقيرة ثم بعد ذلك يسطو على ما يوجب الحد وبعضهم يقول هذا على سبيل المبالغة قال أهنب وسلم تحقيرا لشأنه لأنه يفعل هذا على كل حال والله تعالى أعلم. لكن على كل حال يعني أرجو أن تكون مثل هذه الصور والمسائل التي ذكرتها تبين عن القضايا الأساسية في موضوع السرقة ولا التفصيل يطول. يعني الآن مثل مسائل الاختلاسات التي تحصل في في المتاجر هذا العامل يختلس من صاحب المال ويخونه. هل تقطع يده بهذا؟ الجواب لا. لكن يضمن يعذر إذا ثبت عليه. ذلك إنسان محاسب في شركة أولئك الذين يغيرون الفواتير سواء كان ذلك تبع تعاملات حكومية يعني يشتري للدولة أو أنه يشتري لشركات أو يشتري لأفراد ترسل هذا السباك ويأتيك بفاتورة والواقع أن هذا ليس وهذا لا يكاد يمر يوم إلا والناس يسألون عنه إذا يومي هذا الآن وأنا في الطريق أجبت على أحد الرسائل تسأل عن قضية تشبه هذه كل يوم تقريبا تغيير الفواتير. بعضهم يسأل تورعاً يقول يأتيني أناس ويقول إنه إذاك تكتب الفاتورة كذا هل يحل لي هذا؟ وبعضهم يقول تكتبها ولا أشتري من غيرك. أحياناً صفقات كبيرة. نعم. فكل هذا من السرقة. لكن هل هذا يجب القطع؟ لا. مثل هذه الاختلاسات بهذه الطريقة. نعم. والله تعالى أعلم. نقي حديث واحد في الموضوع السرقة. تبون نقراه ولا نتوقف؟ كم قلنا حديث الآن؟ ستة. ها؟ ستة. قلنا ستة حديث. <تصفيق> معقولة؟ أو ثلاثة؟ ستة. أو ستة. ستة. ستة. ستة خمسة. طيب تبون نختم بهذا الحديث ولا نتوقف؟ ها؟ خمسة. نكمل هذا الحديث. لو عطيتوني عشر دقائق خلص إن شاء الله بالكثير. تصبرون؟ ما ودك أعرفك؟ نعم تفضل. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريش أن قريش أهمهم شأن المخزومية التي سرقت. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترى عليه إلا أسامة بن زيد. حب رسول الله صلى الله عليه وليه وسلم. فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطبه نعم اختطبه فاختطبه فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وفي لفظ كانت مرأة تستعير المتاع وتجحده وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. نعم، هذا الحديث هذه المرأة المخزومية تقال لها فاطمة بنت الأسود سرقت. هنا هذه الرواية مصريحة بأنها سرقت. والرواية الثانية أنها كانت تستعير المتاع وتجحده رواية أنها سرقت لا إشكال فيها جاء في بعض الروايات أنها سرقت أن ذلك في غزوة الفتح أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سرقت حلي فهذا لا إشكال فيه لكن الإشكال في كونها كانت تستعير المتاع وتجحده فمن نظر إلى هذه الرواية إلى أن تستعير المتاع وتجحده قال إن ذلك يوجب القطع وأنه يعتبر من السرقة هل تكلمنا على مسألة السرقة وضابط السرقة فهل الذي يستعير ويجحد أخذ منك كتابا وجحده قال أنا ما أخذته هل هذا يعتبر هنا يعتبر هذا سرقة يوجب القطع أو لا الجمهور يقول لا طيب وهذه الرواية أنها كانت تستعير المتاع وتجحده حاولوا أن يجيبوا عنها بأجوبة منهم من حاول أن يضعفها ضعفونها بماذا؟ قال هذه الرواية أصلا شاذة كل الذين رووه عن الزهري رووه بأن بلفل سربت إلا معمر فإنه رواه بها بأنها كانت تجحد المتاع قالوا هذه رواية شاذة ولا نعمل بها أضف إلى ذلك أن هذه مسألة حدود ويحتاط لها وهذه قضية واحدة هل سرقت ولا كانت تجحد المتاع والخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة فنحن نبقى على ما نعلم ونتيقن وهو أن السرقة توجب القطع وأما جحد المتاع فهو أمر مشكوك فلا يستباح به المحرم يقينا وهو عضو المسلم واضح؟ هذا نقطع يده عضو محرم بشيء مشكوك فيه أولئك أجابوا عنهم الحافظ بن حجر قال هذا لم ينفرد به معمر بل أيضا وافقه عليه ثقة آخر وهو شعيب رواه عن الزهري بهذا اللفظ تجحد المتاع وبعض أهل العلم كالحافظ ابن القيم رحمه الله قال بأن ذلك قيل له سرقة فإن جحد المتاع سرقة فجاء معبرا عنه باختصار في بعض الروايات أنها سرقت وفي بعضها بينت هذه السرقة وأنها كانت من قبيل جحد المتاع وأن ذلك كله يوجب القطع وبعضهم كالخطاب قال لا الحديث هنا أنها كانت تجحد المتاع ليس ذلك الذي أوجب عليها القطع وإنما ذكرها بصفة يعرفها الناس فيها مثل ما تقول مثلا الرجل الذي في جبينه شجه قطع الرجل الذي شج جبينه أو نعم ليس شج الجبين هو سبب القطع وإنما ذكره بشيء عرف به مثلا قطعت يد الرجل الذي مثلا كثير المجادلة والمماحلة قطعت يده مو بسبب كثرة المجادلة وإنما بسبب السرقة فذكرها بصفة عرفت بها عند الناس وأنها كانت تجحد المتاع فتجرأت على ما هو أكثر من ذلك وهو السرقة فهو يريد أن يقول القطع في السرقة وليس في جهة لكن ما ضاع في الرواية هذا الخطابي وبعضهم قال نعم إنها لربما كانت تجمع جمعت بين الأمرين كانت تجحد وسرقت أيضا وهذا قريب من قول الخطابي كانت تفعل هذا وهذا لكن الذي أوجب القطع هو هو السرقة هو السرقة على كل حال الجمهور يقول لا يقطع بالجحد لكن يضمن يعذر إذا ثبت ذلك عليه لكن لا يقطع والإمام أحمد رحمه الله وطائفة وقول الظاهري قالوا بأنه يقطع به وهو المذهب عند الحنابلة يقطع بذلك وعلى كل حال هذه يخلاصة في الكلام على هذا الحديث والعلم عند الله عز وجل ونحن بهذا كملنا ثلاثة أعوام تماما شرحنا 357 حديث يعني بالسنة حدود 118 حديث أولا لا كم بقي إن شاء الله 361 عندكم نسخه 361 اي كم باقي من حديث باقي 90 أو, أو 80 طبعا ها انا عندي هالطبعة 423 عندنا 430 430 طيب يصير كم باقي علينا خمسين حديث إذا كنا نخلص حوالي 118 حديث السنة خمسين بهذا الفصل إن شاء الله إن شاء الله نعم نتهي نعم. نعم أما السطو أخذها من غصب هكذا هذه كما سبق أن هذا لا يعد من السرقة بالمعنى المعروف الذي تقطع لكن يعزر يضمن إلى آخره أما أخذها من البيت سواء كانت تشتغل أو طافية فإن هذا أخذ لها من الحرز حرز مثلها لكن هل الشارع يعتبر حرز أو ليس بحرز كما سبق أن هذا يختلف باختلاف الأحوال والزمان والمكان والأمين ونحو ذلك؟ إذا كان الأمن ضعيف ومن العادة أن تسرق السيارات في الشوارع، وصار الناس يحتاطون لها توضع في الكراج أو السيارة التي لربما عليها خطر أنها تسرق، مو كل سيارة تسرق، نعم، فوضعها في الشارع فرط، فمثل هذا يعتبر إذا كانت السيارات فاشية، فمثل هذا لا يعتبر حرز وإذا كان لا في أحوال آمنة، فإن تركها في في الشارع يعتبر. حرز مثلا جاء وفتحوها و... يقول في قوله تعالى فاسألوا على الذكر يستشهد بها بعض الناس في سؤال العلماء مع أنها نزلت في أهل الكتاب فما هو الضابط هنا هي ال... الاستدلال ال... ال... ال... بها إنما هو باعتبار عموم اللفظ عموم اللفظ أموم لفظ، فلا بأس من الاستدلال بها لهذا المعنى كذلك في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك استشهد بها البعض عند التحدث عن بعض المخاطر كالتدخين والسرعة ونحو ذلك هذه الآية لا تلقوا بأيدي. كما قال ابن عباس كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأن ترك النفقة في سبيل الله عز وجل مظنة لضعف أهل الإيمان وأهل الجهاد فيتقوى العدو فيغلبون ويأخذ ما بأيديهم ويهلك نفوسهم ويتلف أعراضهم وكذلك في أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما أنكر عليهم حينما خرج رجل إلى الصف من غير درع فذكر أنهم أرادوا أن يلتفتوا إلى أموالهم وحروثهم وكذا بعدما أعز الله دينه فنزلت هذه... هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فالشاهد أن مثل هذا العموم يمكن أن يحتج به على كل ما يكون فيه إلقاء باليد بالتهلكة مثل التدخين وتعريض النفس للخطر بالسرعة الزائدة ونحو هذا وكما سبق في بعض المناسبات النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لعلي علي وفاطم رضي الله عنهما فقال ألا تصليا؟ فقال إن أرواحنا بيد الله إلى آخره فرجعه يلطخ فخذه صلى الله وسلم ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. مع أن هذه الآية نازلت في مجادلة الكفار في الإيمان والتوحيد والبعث والنهم. وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عرات غرلا وقرأ كما بدأنا أول خلق نعيده. مع أن هذه الآية في السياق في تقرير القدرة على البعث بالنشأة الأولى. نعم، فيمكن أن تورد الآية أخذًا من عموم اللفظ، نعم، في مقام آخر، وهذا كثير جدا ترته وتطبيقاته كثيرة فلا أشكال. طيب عندكم سؤال؟ نعم، ما يصح في هذا؟ لكن على كل حال، الله عز وجل يقول: فلبث في السجن، فانساه الشيطان ذكر ربه انساه بعضهم يقول إن الضمير انساه. يرجع إلى الرجل اللي خرج من السجن أنساه الشيطان ذكر ربه فلبث يوسف نتج عن هذا أن يوسف بقي مهملا في السجن لم يشعر به لأن ذلك نسي حتى جاءت الرؤيا فتذكر وبعضهم يقول إن الضمير فأنساه يرجع إلى يوسف صلى الله عليه وسلم طلب أن يذكر عند هذا الملك من أجل أن يخرج وكان ينبغي أن يتوجه إلى الله عز وجل نعم فأدى ذلك إلى أن بقي في السجن بضع سنين قولان معروفان لأهل العلم في تفسير الآية فالشاهد أنه أمان أن جبريل عاتبه ونحن ذلك لا أعلم أنه يصح في هذا شيء وهو محمول على كل حال على أن نذكرني عند ربك أنه لبث في السجن بضع سنين على أساس أنه وقع منه رجاء المخلوق أو انتظار الفرج من المخلوق وليس محل تفاقن. نعم. بقيمة بالنسبة للضمان ليس بالثمن وإنما بقيمة ولذلك كثير من الناس يسألون الأيام هذه يقول لك خدمة سيارته فذهب إلى ثلاث معارض وقدروا ذلك بيعني هم صحيح إن السيارة ما هو يؤخذ أرش الجنايا فقط. الصحيح أنها تقوم صحيحة ومعيبة وينظر الفرق لأن السيارة تنقص قيمتها حتى لو أصلحت قال هذه مصدومة فالمفروض أنه يعوض هذا بسبب هذا الضرر الذي لحقه حتى لو صلحت كم قيمتها معيبة وكم قيمتها صحيحة ويعطى الفرق بعض الناس يقول أنا أعطوني خمسة ألاف وأصلحتها بقطع من التشليح أو بقطع تقليدية أو أصلحت المعوج هذا وسمكرناه ولا اشتريت قطع بألف وخمسمائة ريال طيب والباقي شو سوي فيه تقول تأخذه لأن هذا حق لك من حقك أن لا تصلحها أصلا ومن حقك أن تضع قطع أصلية أو قطع غير أصلية أو تشتري مستعمل أو تبيعها وهي هكذا هذا المال حق لك بسبب هذه الجناية فأرش الجناية هنا ينبغي أن يحج بهذا الضابط الفرق بينها معيبة وصحيحة ما هو كم يكلف تصليحها هذا العدل أخي بعض الناس تقول لي تصلحها بخمسة ألاف الصيارة هذه ستنقص قيمتها ثلاثين ألف قيمتها أربعمائة ألف بعدها الصدمة هذه تنقص ثلاثين ألف ما هو بخمسة ألاف تصليحها بمجرد ما يعرف أنها مصدومة بقيمته لا يضمن إيه لا يضمن الثمن واحد شاري السيارة مئة ألف وتسو خمسة عشر ألف وسرقت يقول عطني مئة ألف نشاري هذه الأوراق أنا شامل الأوراق إذا الناس استغفلوك ترجع إليهم أنت باعتبار أن هذا غرر فاح غاب فاحش لكن أنا القيمة ما قيمة هذه السيارة يا مرحبا نراكم إن شاء الله السلام عليكم